من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يَخْفَى عليه شيء في الأرض وَلَا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم آية في فيتين التقطا فية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رايا العين والله يويد بنصره من يشاء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 قُل اَنبئُكم بخَيرٍ مِّن ذلِكُمّ الَّذِينَ اتَّقَوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ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 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم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 قُلْ إنكُ تُم تحبون اللهَّه فَاتَّبعون يُحبِبَكُم اللههُ وَيَافِ لَك ذُنوبَكُم واللهَّهُ غَفُور الرَّحيِيم قُلْ أَطيعوا اللهَّه والرَّسُول فَإِن تَوَّ فَإِن اللهَّه لا يحبّكافِرين إ اللهَّه طَفَ آلَمَ وَنوحَ وَآلَ إمَ رَهمَ وَآلَ عمْرَانَ علىى العالممين. ذَرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إني نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَت رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِني سََّتُها مُرَمَ وَإِن يَأعذُهَا بِكَ وَذُِّيتها من الشيطان الرجِيم فَتَقبَّ لها رَبّهَا بِقَبول حَسَنِ وَأَبتها نَباتً حَسنَا وَأَمبتها نَباتً حَسَنَ وَكَفَهاَا زكرِييا كلُما دَخَل عليهلَْهَا زكِييااءُمِحْرَبَ وَجدَ إدَهَا رزق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 فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّائِرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّائِرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ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 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 ثُ إلَ يمَ رُجعكُم فَعحْكُمُ بَيَكُم فِي مَا كنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفون فَأَمَّا الذيذينَ كَفرَروا فَأعذِبهُم عَذابًا شَددَ فِي الدُّنْييا والالآخِرَةِ وَما لَهُم مِ صِرين وَأََّ الذيينَ آمَنوا عَعملِلُ الصَّالِحَاتِ فًَا وَفِيهِمُ أُجُورَهُم واللَّهُ لا يحب الظَّالِمِين.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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تَلِمُ تَحَاجُّ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 واللهَّ وَلُّمُومِنين وَدَّ الطَّائفَةُم مِنْ أَهلِ الْكِتاب لَ يظِلّونَكُم وَماَا يظِلّونَ إِللاا أَافُسَهُ وَما يَشعرون ي أَهلَ الكتابِ لِمَ تَكفررونَ بآياتِ اللههِ وَآنتُمُ تَششهَدون يَا أَهللَ الكتابابِِ مَ تَلِْسُونَ الْ الحَقَّّ بالالباطِلِ وَتَكمونَ الْ الحَقَّ وَآنتُم تعلمون.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 ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوده إليك ومن همو من إن تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما أَهْلِ أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوده إليك ومن همو من إن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 ما كان لبشر ان يوتي اهل الله الكتاب والحكمه والنبوته ثم يقول للناس كونوا عبادا ليم ثم يقول للناس كونوا عبادا لغير الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ وَعَصَيْتُمْ قالوا أَقَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَ فَ غَييرَدينين الله تَبَغونَ وَلَهُ أأَسللََمَ في السماواتِ والأَرضِ طَوع وَكَرْهَا وَلَهُ أأَسلْلََمَ في السماواتِ والأَررضِ طَوع وَكَررهَهُ وَإلَيهِ تُرجعون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 لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ على مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهُ عِوَجًا وَأَنتُم شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واتعاونوا على البر والتقوى ولا تزروا همزه وزر وزروا همزه وزروا همزه وزروا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 أَمَّ الذيينَ بَََّتْ وجوههُم فَفيِي رَحْمَةِ اللهَّهُ فيِيهَا خَالدُون تِلكآياتُ الله نَتُهاَا عَلَْيكَ بالِالحَقِّ وَمَ اللله يُريدضُ الْ المَلِ العالملَمين وَِلهَّهِ مَا في السماوَاتِ وَما فِي الأررضِ وَإلىى اللهَّه تُجعُ الْ الأمور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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمُ لا يَالُونَكُمُ خَبَالًا لا يَالُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمُوا قَدَ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمُ تَعْقِ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 وَإِن تُصِبْكُم مُّسِيئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم مَّكِيدَهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلَىٰ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 إ تَصْبِرُ وَتَتَّقوا وَيتُكُم مِن فَِهِمُهَا يُدِدكُمُ رَبّكُم بِخَمسَةِ آلَ فٍ مَِمَلائِكَةِ مُسَوَّمين وَماَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بُشْرَ لَكم وَللتَطُمَ إكُوبُكُم بهِه وَمَن نَّصْرُ إلَّا مِنْ آدِ اللَّهِ العزيز الحكِيم لَقطع طرَرَثَم مِنَ الذينَ كَفَرُ أَْ يَكْببتَهُ فَيَوقلَلبُ خائبِين ليسسَ لك منِنَ الْ الأمرِ شيءيئٌ أَويَتُ بعَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِبَهُم فَإِهُ ظالِم وَلِلَّهِ مَا في السماواتِ وَما فِي الأررض يَوْفرِر لِمََ شاء وَويُعَذبُ مََش واللههُ وَفُور الرَّحيِيم.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 قدَ خَلَتْ مِن قَِكُم سُنَنُ فَسِيروا فيِي الأررضِ فَظرُ كيف كَان عاقِبةَة الْ المُكَذبين هذا بَيانُ للِنَّاسِ وَهُودَ وَمَوعِغَة للمُتَّقين وَل تهنُ وَلا, ولا تَحْزَ وَآاتُمُ العلَون إنِ كُ تُ مُمنين إ يَممسَسكُم قَْحُ فَقدمَ السلقُوومَ قَْحم ِثْ وَتِلك الأامُُ دااولُهَا بَيْنَ الناسَّاسِ وَيعلممَ اللهَّهُ الذيينَ آمنوا وَاتَّخِذَ منِنكُم شهَدَ واللههُ لا يحبّ الظالِمين وَيومَحسَ اللهَّ الذيينَ آمنوا وَيَمحقَقَ الكافِرين أَمْ حَسبَةُم وَآ تَدخُلُ الْ الجََّةَ وَلَماا يَعلمم اللههُ الذيينَ جَهَلوا مِنكُم وَعلممَ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 وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَيْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِ الله الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرْدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوتِه مِنْهَا وَمَنْ يُرْدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِه مِنْهَا وَمَنْ يُرْدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرْدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا وَسَنَجَزِي الشَّاكِرِينَ وَكَاءٍ مِّنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٍ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّ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 وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمُ غَمًّا بِغَمٍّ فَأَثَابَكُمُ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ نَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسٍ يغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِن, الأمر من شَيْءٍ قُلْ إِ الأأَمَْ كُلهُ للِله يُخْفُونَ فِي أَه فُسِهِم مَا لا يُبَدونَ لك يقولونَ لَ كانَانَ لنا منِنَ الأمِْ شيءَيءَّ قُتِلناهاَا هنا قُلوكنتُم في بيوتِكُمُ لََزَ الذينَ كُتب عليهلَيْهِمُ الْ القَتل إى مضاجعهِم وَلَبَتَلَ اللهَّ مَا ف صُدُورِكُم وَلومَحصمَا في قُلوبكُم.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 ولئن قتلتموا فِي سبيل الله أَوْ متموا لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متموا أو قتلتموا لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك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 هُوَ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتموا أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وَمَا أصابكم يوم التقل جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتال لتبعناكم همول الكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم ما ليس في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 لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاؤكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين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 مَتَع قَللثَُّ مَا وَهُم جَهََّمُ وَبسَ الْ المِهادَ لكنِ الذينَ التَّقَُبَّهُ لَ جََّةٌ تَجرْم تحتَِْهَا الْ الأأَنْهَار خَالدينينَ فيِيهَا خَالدينَ فِيهَا لُزُلَم مِنْعَادِ الله وَم عادَ الله خَيرُ للِأَبار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْ الكِتابَابِ مَْومِنُ بِالللههِ وَمَا أازِلَ إلَكُمُ وَمَا أازِلَ إلَيْهِمُ خاشَيينَ لللَّهِ لاَا يَشرونَ بآياتِ اللهَّهِ ثمَمَنَو قَللاَا أُلائِكَ لَ أَجرُهُم وَادَ رَبِّهِمْ إِ اللهَّهَا سرَرِييعع الْ